بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم لمحه عن الفرق محاضرة نلقاها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وهذه المحاضرة ألقيت في مدينة الطائف في الثالث من ربيع الأول لعام خمسة عشر واربعمائة والف وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو سبع وخمسون ميم على ثلاثة آلاف وثلاثة وتسعين ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط الله وسلم على نبينا محمد على أنه ينصح به أجمعين أما بعد فإن الحديث عن الفرق ليس هو من باب السرد التاريخي الذي يقصد منه الاطلاع على أحوال الفرق بمجرد الاطلاع كما يطلع على الحوادث التاريخية والوقائع التاريخية السابقة وانما الحديث عن الفرق له شأن أعظم من ذلك الآن وهو الحذر من شر هذه الفرق ومن محدثاتها والحث على لزوم أهل السنة فرقة أهل السنة والجماعة التي هي على الصراط المستقيم ولا شك أن تمسك بما عليه أهل السنة والجماعة وترك ما عليه الفرق المخالفة لا يحصل عفواً فالإنسان لا يحصل إلا بعد الدراسة ومعرفة ما هي الفرقة الناجية ما منهم أهل السنة والجماعة الذين يجب على المسلم أن يكون معهم ومنهم أهل الفرق المخالفة وما هي مذاهبهم وشبهاتهم حتى يحذر منها لأن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. كما قال حديفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر رخافة أن أقع فيه. فقلت يا رسول الله لا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الدين أصل الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قلت فعل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخن يا رسول الله قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة قلت فما تأمرني قال أن تزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عظ على أصلي شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك فمعرفة الفرق ومذاهبها شبهاتها ومعرفة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وما هي عليه أنه فيه خير كثير للمسلم لأن هذه الفرق الضالة عندها شبهات عندها مغريات تضليل لقد يغتر الجاهل الجاهل يغتر بهذه الدعايات وينخدع بها فينتمي إليهم وما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث حذيفة هل بعد هذا القير من شر قال نعم دعات على أبواب جأنم من أطاعهم فذفوه فيها الخطر شديد، وقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذات يوم، كما في حديث العرباء بن سارية، عظم أو وجلت منها موعضة بليغة، وجلت منها القلوب وارغت من العيون، قلنا يا رسول الله، كأنها موعضة مودع، فأوصنا، قال أوصيكم. وتق... أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك اختلاف وتفرق وأوصى عند ذلك بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك ما خالفها من الأقوال والأفكار والمذاهب المظلة فإن, فإن هذا هو طريق النجل قد أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع والاعتصام بكتابه ونهى عن التفرق قال سبحانه وتعالى اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون على سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف قال سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون الدين واحد هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الانقسام إلى ديانات وإلى مذاهب مختلفة الدين واحد دين الله سبحانه وتعالى فجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وترك أمته عليه حيث ترك صلى الله عليه وسلم أمته على البيضة ليلها كنارها لا يزيغ عنها إلا آلك وقال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا كتاب الله وسنتي وما جاء التفرق في الكتاب العزيز إلا مذموما ومتوعدا عليه وما جاء الاجتماع على الحق والهدى إلا محمودا وموعودا عليه بالأجر العظيم لما فيه من المصالح العاجلة والآجلة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أحاديث كثيرة تأمر بلزوم الجماعة قال صلى الله عليه وسلم فرقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا بد أن يحصل تفرق بهذه الأمة هو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحصل ما اخبر به صلى الله عليه وسلم وهذا الإخبار منه صلى الله عليه وسلم معناه معناه النهي خبر معناه النهي عن التبرر والحذر من التبرر ولهذا قال كلها في النار إلا واحد تؤيل عنها صلى الله عليه وسلم هذه الواحدة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم موأصحاب فمن بقي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الناجين من النار ومن اختلف عن ذلك فإنه متوعد بالنار على حسب بعده عن الحق متوعد بالنار إن كانت فرقته فرقة كفر وردة فإنه يكون من أهل النار الخالدين فيها وإن كانت فرقته دون ذلك فإنه متوعد بالنار متوعدون بالنار لكن لا يخلد فيها ما دام أن فرقته لم تخرجه عن الإسلام لكن عليه وعيد شديد ولا ينجو من هذا الوعيد إلا طائفة واحدة من ثلاث وسبعين وهي الفرقة الناجئ من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمنهج السليم المحجه البيضى هذا هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم قال والذين اتبعوهم بإحسان لها هذا على أنه مطلوب من آخر هذه الأمة أن يتبع منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصام الذي هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أما من خالق منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصام فإنه يكون من الضالين ؟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 أو آخر مسلم في الدنيا إذا كان على طاعة الله ورسوله فإنه يكون مع الفرقة النبي مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما من تخلف عن هذا المناج فإنه لن يحصل على هذا الوعد ولن يكون مع هؤلاء الرفقة الطيبين وإنما يكون مع من حاج إليهم من المخالفين ولهذا هذا الدعاء العظيم الذي نكرره في صلاتنا كل في كل ركعة في آخر الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين هذا دعاء عظيم تنبه له نسأل الله في كل ركعة من صلاتنا أن يهدينا لصراط الذين أنعم الله عليهم وهو الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وكان عليه أتباعهم إلى يوم القيامة وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم هو المتبع والمطاع والمكتدى به صلى الله عليه وسلم لأنه نبي آخر الزمان ومنذ بعثه الله إلى أن تقوم الساعة والناس كلهم مأمورون باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو قدر أنه جاء نبي من السابتين فإنه يجب عليه أن يكون متبعا لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباعه ذلك في قوله تعالى وإذا خذ الله ميثاق النبيين ثم أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من محمد صلى الله عليه وسلم أصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرنه على أقرتم وقلتم على ذلك نصري قالوا أقررنا على قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أبغى غير دين الله يبغون فلا دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين محمد عليه الصلاة ومن يبتغى غيره من الأديان فإنه لا يقبل منه ويكون يوم القيامة من الخاسرين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين غير المغضوب عليهم هذه الفرق الضالة والمغضوب عليهم كل من عنده علم ولم يعمل به من اليهود وغيرهم من ظلال العلماء الذين عرفوا الحق وتركوه تبع لاهوائهم وأغراضهم ومنافعهم الشخصية يعرفون الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم لا يتبعونه بل يتبعون اهوائهم ورغباتهم وما تمليه عليه عواطفهم أو انتماءاتهم الم... المذهبية أو غير ذلك هؤلاء يعتبرون من المغضوب عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة غضب الله عليهم والظالين هم الذين يعملون ويجتهدون في العبادة لكنهم على غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم كالمبتدعة المبتدع والمخربين الذين يجتهدون في العبادة والجهد و والصلاة والصيام وإحداث عبادات ما أنزل الله بها من سلطان ويتعبون أنفسهم لكنها لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء ظلون عملهم مردود عليهم كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب هؤلاء هم الظلون منهم النصارى ومنهم كل كل من عبد الله على جهل وضلال عبد الله عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كانت نيته حسنة أصده طيب العبرة ليست بالمقاصد فقط العبرة بالاتباع ولهذا يشترط في كل عمل أن يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لرسول صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع على الكتاب والسنة ونهانا عن التفرق والاختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمرنا بالاجتماع على الكتاب والسنة ونهانا عن التفرق والاختلاف. لما في ذلك لما في الاجتماع على الكتاب والسنة من الخير العاجل والآجل ولما في التفرق من المضار. العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة فالأمر يحتاج الاهتمامي شديد لأن كل ما تأخر الزمان كثرت الفرق كثرت الدعايات كثرت النحل والمذاهب الباطلة كثرت الجماعات المتفرقة لكن الواجب على المسلم أن ينظر فما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذ به كائنا من كان لأن الحق ضالة المؤمن أما ما خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تركه ولو كان مع جماعته أو مع من ينتمي إليه ما دام منه مخالف الكتاب والسنة الإنسان يريد النجاة لا يريد الهلاك لنفسه والمجاملة المجاملة لا تنفع بهذا مسألة مسألة في جنة أو نار الإنسان لا تأخذه المجاملة أو يأخذه التعصب أو يأخذه الهوى لأن ينحاز مع غير أهل السنة والجماعة لأنه بذلك يضر نفسه ويخرج نفسه عن طريق النجاة إلى طريق الهلاك أما أهل السنة والجماعة فلا يضرهم من خالفه ما جيت معهم ولا ما جيت معهم ما ما يضرهم إن جيت معهم الحمد لله وهم يفرحون بهذا لأنهم يريدون الخير للناس وإن جيت معهم فأنت لا تضرهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهيم لا يضرهم من قبلهم ولا من قلبهم حتى يأتي عبر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك وليس العبرة بالكتة العبرة بالموافقة العبرة بالموافقة للحق ولو لم يكن عليه إلا قلة من الناس حتى ولو لم يكن عليه في بعض الأزمان إلا واحد من الناس فهو الحق وهو الجماعة لا نفهم من الجماعة يعني الكثرة لا نفهم من الجماعة ما وافق الحق ووافق الكتاب والسنة ولو كان الذي عليه قليلون أما إذا كان اجتمع كثرة وحق الحمد لله هذه قوة إذا اجتمعت الكثرة على الحق هذه قوة والحمد لله أما إذا ما اجتمعت الكثرة والحق فنحن ننحاز مع الحق ولا لم يكن معه إلا القليل هذا هو الواجب فما أخبر به صلى الله عليه وسلم من فصول التفرق والاختلاف قد وقع ويتطور كلما ما تأخر الزمان تطور التفرق والافتناء الى ان تقوم الساعة حكمة من الله سبحانه وتعالى ليبتلي عباده ليتميز من يطلب الحق ممن يؤثر الهوى والعصبية حسب الناس وان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون لقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين حكمة من الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم تمت كلمة ربك لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين حصول هذا التفرق وهذا الاختلاف ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وإلا هو قادر سبحانه على أن يجمعهم على الحق ولو شاء الله لجمعهم على الحق هو قادر على هذا لكن حكمته حكمته اقتضت سبحانه وتعالى أن يبتليهم بوجود التفرق والاختلاف من أجل أن يتميز طالب الحق من طالب الهوى والتعصب. هذه حكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى فما أخبر به صلى الله عليه وسلم من وقوع التفرق والاختلاف هذا وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم وما جاء علماء الأمة لكل زمان ومكان عند هذا الاختلاف يوصون بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بقيت بعدهم وبعد وفاتهم تجدون في كتاب صحيح البخاري البقاري مثلا باب الاعتصام بالكتاب والسنة تجدون في كتب العقائد ذكر الفرق وذكر الفرقة الناجية وصفات الفرقة الناجية هذا موجود في كتب العقاية أقرب شيء شرح الطحاوية طحاوية وشرحها وبين أيديكم الآن والغرض من هذا بيعني الحق من الباطل فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من التفرق والاختلاف لكن بقي ما يجب علينا نحو هذا التفرق وهذا الاختلاف الواجب أن نعمل بما أوصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد لا نجات من هذا الخطر الا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن أن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والبقاء مع الطائفة المنصورة لا تحسبن هذا الامر يحصل بسهولة بل يحصل لابد يكون فيه مشقة لكن يحتاج إلى صبر يحتاج إلى صبر وثبات وإلا فإن المتمسك بالحق خصوصا في آخر الزمان سيعاني من المشاق ويكون يقابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسائرون على منهج السلف يكونون غربا يكونون غربا بآخر الزمان كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم طوبى للغربة قال وطن الغربة يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسد الناس وفي رواية يصلحون إذا إذا فسد الناس هذا يحتاج إلى أولا العلم العلم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعلم لمنهج السلف الصالح وما كانوا عليه ويحتاج إلى تمسك بهذا وصبر صبر على ما يلحق الإنسان من الأذى في ذلك ولهذا يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصوا بالصبر هذا يدل على أنهم سيلاقون مشقة في ايمانهم وعملهم وتواصيهم بالحق فيلاقون علة من الناس ولوما من الناس وتوبيخا وقد, وقد يلاقون تهديدا وقد يلاقون قتلا وضربا ولكن يصبرون على ما داموا على الحق الحمد لله يصبرون على الحق ويثبتون عليه واذا تبين لهم انهم على شيء من الخطأ يرجعون الى الصواب لان هدفهم هو الحق هو المطلوب نعم حدث التفرق حدث التفرق في وقت مبكر أول ما حدث فرقة القدرية في آخر عهد الصحابة فرقة القدرية الذين ينكرون القدر ويقولون إن ما يجري في هذا الكون ليس بقدر وقضاء من الله سبحانه وتعالى وإن هو أمر يحدث بدون سابق تقدير من الله عز وجل فأنكروا الركن السادس من أركان الإيمان لأن أركان الإيمان ستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشر كله من الله سبحانه وتعالى حدث في طائفة في آخر آد الصحابة تنكر أن يكون ما يجري في هذا الكون بقضاء الله وقدره وإن ماه شيء يحدث صدقه كما يقولون تعالى الله عما يقولون ولذلك سموا بالقدريه وسموا بمجوس هذه الامه لماذا؟ لأنهم يجعمون أن كل واحد يخلق فعل نفسه ولم يكن ذلك بتقدير من الله ولا بخلق من الله عز وجل لذلك أثبتوا خالقين مع الله كالمجوس الذين يقولون إن الكون له خالقان النور والظلمة النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر القدرية زادوا على المجوس انهم اثبتوا خالقين متعددين كل يخلق عندهم فعل نفسي لذلك سموا بمجوس هذه الامة وانقسموا الى مجبرة الجبرية, الجبرية الذين يقولون ان العبد مجبور على على فعل نفسه وليس له اختيار وإنما هو كالريشة التي تحركها الريح بغير اختيارها هؤلاء يسمون الجبرية أو المجبر الغلاة. الغلاة القدرية الذين غلوا في إثبات القدر وسلبوا العبد الاختيار وطائفة منهم على العكس أثبتوا اختيار الإنسان وغلوا في إثبات اختيار الإنسان حتى قالوا إنه يخلق فعل نفسه مستقلا عن الله. تعالى الله عما يقولون. وهؤلاء يسمون بالقدريه النفاة. القدريه النفاة. ومنهم المعتزلا ومن سار في ركبهم. هذه فئة القدريه. وتفرقت القدريه إلى فرق كثيرة. لا علمه إلا الله. لأن الإنسان إذا ترك الحق فإنه يهيم في الظلال ولا يجري يتخبط ما يدري وين يروح كل شوي يحدث مذهب وكل شوي يحدث فكرة وبعدين كل طائفة تحدث لها مذهب تنشق عن طائفة التي قبلها هذا شأنها للضلال دائما في شقاق ودائما في تطرف ودائما تحدث لهم أفكار وتصورات مختلفة متضاربة أما آل السنة والجماعة لا ما يحدث عندهم اضطراق ولا اختلاف لأنهم متمسكون بالحق الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى فهم معتصمون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحصل عندهم اختلاق ولا اختلاف لأنهم يسيرون على منهج واحد الفرقة الثانية فرقة الخوارج الخوارج الذين خرجوا على عهد على على عهد آخر عهد عثمان رضي الله عنه ونتج عن خروجهم قتل عثمان رضي الله عنه في خلافة علي رضي الله عنه شقوا عليه وكفروه وكفروا الصحابة لأن الصحابة لم يوافقوهم على مذهبهم هم يظنون أن من خالفهم في مذهبهم فهو كابر هؤلاء هم الخوارج كفروا خيرة الخلق وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا أنهم لم يوافقوهم على ضلالهم وعلى كفرهم الخوارج مذهبهم أنهم لا يلتزمون بسنة والجماعة لا يطيعون إما ولي الأمر ويرون الخروج عليها أنه من الدين وأن شق العصاء هذا من الدين يعتبرون عكس ما أوصابه الرسول صلى الله عليه وسلم من نزوم الطاعر بل عكس ما أمر الله تعالى به في قوله واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فهؤلاء الله جل وعلا جعل طاعة ولي الأمر من الدين ولي أمر المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعة ولي الأمر من الدين على صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم سيار اختلاف كثير فطاعة ولي الأمر المسلم من الدين الخوارج يقولون لا إن أحرار هذه طريقة الثورات اليوم ونحن أحرار ولا نخضع لولي أمر ولا ولا شيء هذه طريقة الخوارج الذين يريدون تفريق جماعة المسلمين وشق عصا الطاع ومعصية الله ورسولة هذا الأمر ويرون أن مرتكب الكبير كافر مرتكب الكبير الزاني والسارق وشارب القامر يرون أنه كافر بحين أن أهل السنة والجماعة يرون أنه مسلم ناقص الإيمان أنه مؤمن ناقص الإيمان ويسمونه بالفاسق الملي فاسق ملي مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة ما يخرج من الإسلام إلا الشرك أو نواقض الإسلام المعروف أما المعاصي التي دون الشرك أي لا تخرج من الإيمان وإن كانت كبائر قال الله تعالى إن الله لا يغفر. أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الخوارج يقولون لا يقولون لا مرتكب الكبير كافر ولا ولا يغفر له وهو مخلد في النار هذا خلاف ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى خلاف ما جاء في كتاب الله لأنهم ليس عندهم فقه لاحظوا أن السبب الذي يوقعهم في هذا أنهم ليس عندهم فقه هم جماعة يشتبدو في العبادة والصلاة والصيام وتلاوة القرآن ولكنهم لا يفقهون وهذه هي الآفة فالاجتهاد في الورع والعبادة لا يكفي لا بد أن يكون ذلك مع الفقه مع الدين والعلم ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأنهم بأنهم بأن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم. وعبادتهم إلى عبادتهم ثم قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميد مع عبادتهم ومع صلاحهم ومع تهجدهم وقيامهم بالليل لكن لما كان اجتهادهم ليس على أصل صحيح ولا على علم صحيح صار ضلالا ووباء وشرا عليهم وعلى الأمة وما عرف عن الخوارج في يوم من الأيام انهم قاتلوا الكفار ابدا انما يقاتلون المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم يقاتلون اهل الايمان ويدعون اهل الاوثان هكذا احبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم انهم يقاتلون اهل الايمان او يقتلون اهل الايمان ويتركون اهل الاوثان ما عرفنا في تاريخ الخوارج في يوم من الايام انهم قاتلوا الكفار والمشركين وانما يقاتلون المسلمين قتلوا عثمان قتلوا علي بن أبي طالب قتلوا الزبير بن العوام قتلوا خيار الصحابة وما زالوا يقتلون في المسلمين هذه طريقتهم من صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإيمان هل في صحيح البخاري؟ من صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون عبدت الأولان وذلك بسبب جهلهم في تين الله عز وجل مع ورعهم ومع عبادتهم ومع اجتهادهم لكن لما لم يكن هذا مؤسساً على دين على علم صحيح صار وبالاً عليهم ولهذا يقول الهلمة ابن القيم في وصفهم ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. استدلوا بنصوص وهم لا يفهمونها استدلوا بنصوص من القرآن ومن السنة في الوعيد على المعاصي وهم لا يفقهون معناها ولم يرجعوها إلى النصوص الأخرى التي فيها الوعد بالمغفرة والتوبة ما ردوا بعض النصوص إلى بعض أخذوا طرفا وتركوا طرفا هذا لجهلهم ولهم نصوص أصروا في فهمها فأتوا من التقصير للعرفان آفتهم أنهم قاصروا المعرفة هذه آفة الخوارج الغيرة والحماس على الدين لا يكفيان لا بد أن يكون هذا مؤسسا على علم وعلى فقر في دين الله عز وجل وصابرا عن علم وموضوعا في محله الغيرة طيبة غيرها على الدين طيبة والحماس للدين طيب لكن لا بد أن يرشد ذلك باتباع الكتاب والسنة ولا أغير على الدين ولا أنصح للمسلمين من الصحابة رضي الله عنه هذا بلا شك ومع ذلك قاتلوا الخوارج آت لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى قتلهم شرقتهم في وقعت سفين النهروان لا في وقعة النهروان في وقعة النهروان قتلهم في وقعة النهروان شر قتلة وتحقق في ذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من يقتلهم بشر من يقتل الخوارج بالخير والجنة فكان علي بن أبي طالب هو الذي قتلهم فحصل على هذه البشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم قتلهم ليدفع شرهم عن المسلمين قتلهم ليدفع شرهم عن المسلمين وواجب على المسلمين في كل عصر إذا تحققوا من وجود هذا المذهب الخبيث أن يعالجوه الدعوة إلى الله أولا دعوة إلى الله أولا متفسير الناس بذلك فإن لم يمتذلوا قاتل قاتلوهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرسل إليهم ابن عمه عبد الله بن عباس حبر القرآن حبر الأمة وترجمان القرآن فنظرهم ورجع منهم ستة آلاف وبقي منهم بقية كثيرة لم يرجعوا عند ذلك قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعه الصحابة بدفع شرهم وأذاهم عن المسلمين هذه فرقة الخوالج وهذا مذهبه فرقة الشيعة ثالثة فرقة الشيعة الشيعة معناها الذين يتشيعون mäهل البيت تشيعون لأهل البيت والتشيع في الاصل الاتباع وإن من شيعته لابراهيم لا يعني من أتباعه من أتباع من؟ إبراهيم من أتباع من؟, من؟ أتباع نوح عليه السلام لما ذكر الله قصة نوح قال وإن من شيعته يعني من أتباعه لابراهيم، لا فأصل التشيع الاتباعي ثم صار يطلق على هذه الفرقة التي تجعم أنها متبعة لأهل البيت لعلي بن أبي طالب وذريته وأن علي هو الوصي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الخلافة وأن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة ظلموا عليا واغتصبوا الخلافة منه هكذا يقولون قد قبحهم الله أنهم ضللوا للصحابة كلها لأن الصحابة أجمعوا على بيعة أبي بكر فمنهم علي رضي الله عنه علي بايع بايع لأبي بكر وبايع العمر وبايع العثمان فمعنى هذا أنهم خولوا علي رضي الله عنه الذي يزعمون أنهم انتسبون إليه ومن مذهبهم أنهم يغلون في أهل البيت يغلون في أهل البيت أتآل بهم الأمر إلى أن اتخذوهم أربابا من دون الله وبنوا عليهم الأضرحة وسيدوا عليهم القباب وصاروا يطوفون بقبورهم ويباحون لهم وينزرون وتفرقت الشيعة إلى فرق كثيرة إلى فرق كثيرة بعضها أخف من بعض وبعضها أشد من بعض منهم الزيدية ومنهم الرافضة الاثني عشرية ومنهم الاسماعيلية ومنهم القرامطة ومنهم ومنهم عدد كبير فرق كما قلت لكم سابقا إن من ترك الحق فإنه لا يزال في اختلاف وتفرق قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فتيكفيكهم الله وهو السميع العليم فمن ترك الحق يبتلى بالباطل والزيف والتفرق ولا ينتهي إلى نتيجة إلا إلى الخسارة والعياذ بالله تفرقت الشيعة إلى فرق كثيرة ونحل كثيرة كما تفرقت وكما تفرقت إلا إلا خوارج أيضا تفرقوا إلى فرق إلى فرق كثيرة الأزارقة والحرورية وإلى و... آخر فرق خوارج كثيرة منها منهم الغولات ومنهم من هو دون ذلك لهم فرق كثيرة من الخوارج كلها ترجع إلى أصل الخوارج الفرقة الرابعة فرقة الجهنية الجهنية وما أدراك ما الجهنية الجهنمية نسبة إلى الجهنم إذن صفوان الجهم إذن صفوان الذي فتلمد على على على ناس من اليهود على الجعد بن درهم فتلمد على الجعد بن درهم والجعد بن درهم فتلمد على لبيد ابن الآص من اليهود ما هو مذهب الجهنمية مذهب الجهنمية الصفات الأسماء والصفات أنهم يمكنون أسماء الله وصفاته يمكن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى فلا يثبتون لله إسما ولا صفات ويجعون أنه ذات مجردة عن الأسماء والصفات تعالى الله عما يقولون لأن إثبات الأسماء والصفات بزعمهم يقضي الشرك تعدد الآلهة كما يقولون هذه شبهتهم اللعينة ولا أدري ماذا يقول يقولون في أم حسين يعني الواحد منهم أليس يوصف مثلا بأنه عالم وبأنه غني ها وبأنه صانع وبأنه تاجر يعني الواحد منهم له عدة صفات ليست كذلك هل معنى ذلك أنه يكون عدة أشخاص؟ لو صار الواحد مثلا فقيه ونحوي ومفسر وصانع وتاجر هل تجتمع هذه الصفات في شخص؟ إذا اجتمعت في شخص هل يقال أنه صار عدة أشخاص؟ هذه مكابرة هذه مكابرة للعقول فلا يجزم من تعدد الأسماء والصفات تعدد الآلهة ولهذا لما قال المشيكون من قبل لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن يا رحيم قالوا هذا يزعم أنه يعبد إلها واحدا وهو يدعو آله متعددة فأنزل الله سبحانه وتعالى قولها قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء والحسناء مع الله كثيرا سبحانه وتعالى وهي تدل على كماله وعظمته سبحانه وتعالى لا تدل على تعبد الآلهة كما يقوله الفضل على العظمة وعلى الكمال. أما الذات المجردة التي ليست لها صفات، هذه لا هذه لا وجود لها. مستحيل يوجد شيء وليس له صفات. أبدا. هل في الدنيا شيء يوجد ليس له صفات؟ مستحيل. أبدا. أذني كل الصفات وعلى الأقل صفة الوجود. صفة الوجود له. قال إنه موجود. على الأقل. <تصفيق> هؤلاء هم الجهمية نسبة إلى الجهمة من ففوان الذي تبنى مذهب الجبر ومذهب بالتجهم تجهم في الأسماء والصفات والجبر في القدر لأن الجهمية مجبرة يقولون إن, إن العبد ليس له مشيئة وليس له اختيار وإنما هو مجبر على أفعاله ومعنى هذا أنه إذا عذب على المعصي يكون مظلوما لأنها ليست فعلة مجبر عليها كما يقولون تعالى الله عن ذلك فهم جمعوا بين الجبر قذن التجهم، ولهذا يقول العلامة ابن قيم جيم وجيم ثم جيم معهما يعني جمع بين جبر وتجهم، هاه؟ والجيم الثالثة هو الشيء، هاه؟ جبر والتجهم، و... هو الجبر الجبر هو الجبرية، التجهم هو نفس الشيء. أربع جيمات والجيم الرابع يقول جهنم الجيم الرابع هجيم جهنم جيم وجيم ثم جيم معهما راجعوا البيت النونية المحل حاصل أن هذا مذهب الجهنين والذي اشتهر فيه هو نفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى إن شق عن هذا المذهب مذهب المعتزلة ومن ذهب الأشاعرة ومن ذهب المعتزلية كلهم منشأ من مذهب الجميع. فالمعتزلة أثبت الأسماء ونفى الصفات، لكن أثبت أسماء مجردة مجرد ألفاظ لا تدل على صفات، لا تدل على صفات. فل المعتزلة سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري، لأنهم كانوا كان إمامهم واصل بن عطاء. كان إمام المعتزلة واصل بن عطاء كان من ثلامين الحسن البصري رحمه الله الإمام التابعي الجليل فلما سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة مرتكب الكبيرة ما حكمه قال بقول أهل السنة والجماعة إنه مؤمن ناقص الإيمان مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمان فاسق لكبيرته لم يرضى الم... لم يرضى واصل بن عطى بهذا الجواب من شيخه فاعتذر وقال لا أنا أرى أنه ليس بمؤمن ولا كافر أنه في المنزلة بين المنزلتين وانشق عن شيخه الحسن وصار في ناحية المسجد واجتمع عليه قوم من أوضاش الناس وأخذوا بقوله لا بد حتى دعات الظلال لا بد ينحاز لهم نفسه هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى فركوا مجلس الحسن الذي هو مجلس الخير ومجلس العلم وانحازوا إلى مجلس المعتزل واصل بن عبد ومن ذلك الوقت سموا للمعتزلة لأنهم اعتزلوا أهل السنة والجماعة وثاروا ينفون الصفات لله سبحانه وتعالى ويثبتون له أسماء مجرد ويحكمون على مرتفق الكبيرة بما حكمت به الخوارج أنه مخلد في النار لكن اختلفوا عن الخوارج في الدنيا انه يكون في المنزله بين المنزلتين ليس بمؤمن ولا كافر الخوارج يقولون كافر اختلفوا عن الخوارج في هذا في المنزله بين المنزلتين وفاقوا على من يخرج من الايمان لكن لم يوافقوا على انه يدخل الكفر قالوا في المنزله بين المنزلتين يا سبحان الله هل معقول ان الانسان لا يكون لا مؤمن ولا كافر هذا صحيح من يقول هذا يقول هذا عاقل إنسان لا يقال له مؤمن ولا كافر، هذا <تصفيق> صحيح. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما قال ومنكم من هو بالمنزلة؟ من المنزلتين؟ لكن هل هؤلاء يفقهون؟ <تصفيق> هذا ماذا هذا المثل؟ تفر عنهم هذا الأشاعرة، الأشاعرة ينسبون إلى عبد الحسن الأشعري رحمه الله. وكان عبو الحسن العشعري كان معتزليا, كان معتزلياً من تلاميذ شيخ المعتزلة أبي علي الجبائي كان من تلاميذه ثم إنه من الله عليه وعرف بطلان مذهب المعتزلة فوقف في المسجد يوم الجمعة وأعلن براءته من مذهب المعتزلة وخلع ثوبا عليه وقال خلعت مذهب المعتزلة كما خلعت ثوبها لكنه صار إلى مذهب الكرامية والكرامية أسباع محمد بن كرام الكلابية إلى مذهب الكلابية أسباع سعيد بن, بن كلاب محمد بن سعيد بن كلاب ومحمد بن سعيد بن كلاب يثبت سبع صفات وينفي ما عداها. يثبت الأسماء ويثبت سبع صفات. يقول لأن العقل دل عليها وينفي ما عداها. يقول لأن العقل العقل لا يدل إلا على سبع صفات فقط. العلم والقدرة والإرادة وإلى آخره سبع صفات. العلم والقدرة والإرادة والحياة والعلم والحياة. والعلم يقول هذه دل عليها العقل أما ما لم يدل عليه العقل عنده فلا فليس به ثم إن الله من عليه على آب الحسن الأشعري وترك مذهب الكلابية ورجع إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل وقال أنا أقول بما يقول به إمام أهل السنة أحمد بن حنبل إن الله استوى على العرش وأن له يدا وأن له وجها وأن له ذكر هذا في كتابه الإبانة الإبانة عن أصول الديانة وذكر هذا في كتابه الثاني المقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ذكر أنه على مذهب الإمام أحمد بن حمد ولكن أتباعه, أتباعه على مذهب الكلابية لا يزالون على مذهبه الأول ولذلك يسمون بالأشعرية نسبة إلى الأشعر في مذهبه الأول أما بعد أن رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة فنسبت هذا المذهب إليه ظلم والصواب أن يقال مذهب الكلابي لا مذهب هذا الحسن الأشعري رحمه الله لأنه تاب من هذا وصنف في ذلك كتابه الإبانة عن أصول أديان وصرح برجوعه وتمسكه بما كان عليه أهل السنة والجماعة وخصوصا الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله هذا مذهب الالأشاعر منشق عن مذهب المعتزلة وذهب المعتزلة منشق من مذهب الجمия ثم تفرعت مذاهب كثيرة المأثوردية آل آل إلى آخره كلها أصلها مذهب الجمия كل من نفى الصفات أو شيئا منها فإنه عنده تجهم من مذهب الجمия سواء كان مقللا أو كثيرا هذه فرقه الجهميه وفي تقريبا اصول الفرق القدريه آه. الخوارج الجهميه الشيعة على الترتيب اولا القدريه ثم الشيعة ثم الخوارج ثم الجهميه هذه اصول الفرق تفرقت عنا بعدها فرق كثيرة لا يفصيها إلا الله وصنفت في هذا كتب منها كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي ومنها كتاب الملل والنحل عبد الكريم الشهر ومنها كتاب الفصل في الملل والنحل لبن حزم ومنها كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري كل هذه في بيان الفرق وتنوعها وتعددها واختلافها وتطوراتها ولا تزال إلى عصرناها لا تتطور وتزيد وينشى عليها مذاهب أخرى وتنشق عنها أفكار جديدة منبثقة عن أصل الفكرة ولم يبقى على الحق إلا من؟ إلا أهل السنة في كل زمان ومكان هم على الحق إلى أن تقوم الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي عمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك أهل السنة والجماعة ولله الحمد يخالفون القدرين يؤمنون بالقدر وأنه من أركان الإيمان الستة وأنه لا يحصل في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى لأنه الخلاق الرب المالك المتصرف الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات ولوك لا أحد يتصرف بهذا الكون إلا بمشيئته سبحانه وإرادته وقدرته وتقديره قدر الله مقادر علم الله علم الله ما كان وما سيكون في الأزل ثم كتبه في اللوح المحفوظ ثم أوجده وخلقه إذا, شاء و... إذا شاءه سبحانه وتعالى هذه هذا مذهب أهل السنة والجماعة مذهبهم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يؤالونهم كلهم أهل البيت وغير أهل البيت يوالون الصحابة كلهم المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانه ويمتثلون بذلك قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمن فهم يخالفون الشيعة أنهم لا يفرقون بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوالون بعضهم ويعادون بعضهم لا بل يوالونهم جميعا ويحبونهم جميعا ويعتقدون أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي والصحابة يتفاضل المهاجرون أفضل من الأنصار وأصحاب ببر لهم فضيلة وأصحاب بيئة الرضوان لهم فضيلة لهم فضائل رضي الله تعالى عنه لكن يوالون الجميع كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعتقدون السمع والطاعة خلاف للخوارج يعتقدون السمع والطاعة لأولاة أمور المسلمين ولا يرون الخروج على إمام المسلمين وإن حصل منه الخطأ ما دام هذا الخطأ دون الكفر ودون الشرك أعلى صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان فهم يخالفون الخوارج ويخالفون الشيعة وكذلك يخالفون الجهمية ومشتقاتهم في أسماء الله وصفاته فيؤمنون ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وما سمى الله تعالى به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم ويسبعون في ذلك الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل على حد قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أما ذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمد جامع للحق كله في جميع الأبواب وفي جميع المسائل ومخالف لكل ما عليه الفرق الضالة والنحل الباطلة فما أراد النجاة فهذا هو منهب أهل السنة والجمع نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم لمنه وكرم وأن يرين الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرين الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الجيمات التي ذكرها ابن طيب فهي أربعة جيم التجهم وجيم الإرجاء أنه يقول بالإرجاء هو مردي وجيم الجبر هذه ثلاث والرابع يقول جيم جهنم جيم جهنم جيم و ثم جيم معهما معروفين إلى آخر الأبيات نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول سؤال مهم وصاحبه ليس من أهل الطائف يا فضيلة الشيخ صالح يحفظ الله ويرعاك إنني أعمل بشركة يوجد بها نظام الادخار نسبه للراتب الموضف شهرياً يوجد نظامين للادخار الأول بفوائد والآخر بدون فوائد وعند وعند نهاية الخدمة يتم مقابلة المضف المشترك. في الابتخار بنسبة مئة بالمئة ما أرأى أي في الاشتراك في الابتخار الذي بدون فوائد أنا كل حال هذا فيما يكون مصادرين به فتوى من دفتة على السائل أنه يستطل دفتة ويأخذ صورة لكن إذا كان بدون فوائد هذا يكون مثل مهل التقاعد والله أعلم يعني شيء تدخره الشركة من راتبه شهريا ثم بعد ذلك إذا تتقاعد أو انفصل عن العمل تفهيل حقوقه أو تتمشيل التقاعد على حسب ما خص من راتبه طول العم أيام العمل أو فترة العمل هل يعتبر مثل التقاعد اللي يظهر لي إنه شيء فيه. فيه لا شيء أبي أما الذي فيه فوائد ريبوية هذا حرام ما نعم يقول السائل ما الفرق بين الشيعة والخوارج والرافضة ومن هو إمام الخوارج وهل لابن سلول دور في ذلك؟ فرق بين الشيئة والقوارض والخوارج والغافظة لبيناه يحتاج إلى وقت طويل بينهم, بينهم فرق المجاهبهم مهيب واحد كل له نحلة وكله مل وأما الشيء. ابن سلول هذا لرأس المنافقين عبد الله بن عبي سلول رأس المنافقين هذا ف... يسمى منافق يسمى بالمنافق أما رأس الخوارج. الله أعلم. هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال له ذو الخويسرة اليماني ذو الخويسرة الحروري. حروري. وتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل فإنك لم تعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك لم من يعدل إذا لم معدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضياء هلا وناس تحترون. يعني من شكله، من ب... يعني من شكله ومن أتباعه، أناس يحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمل، يقرؤون القرآن ولا يتجاوزوا حناجرهم. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ صالح حافظ الله، لقد نهى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عن القلوب في الدين، هل سبب انحراف الفرق عن أهل السنة والجماعة؟ كان من الغلو في الدين وما أمثلت ذلك من السرق الخوارج ظاهر أن أن سبب انحرافهم الغلو في الدين لا شك أنهم تشددوا في بالعبادة على غير هدى وعلى غير علم وبصيرة وأطلقوا على الناس الكفر من غير بصيرة لأنهم خالفونهم في مذهبهم ولا شك أن الغلو هو أساس البلاء لأن الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ونجد أن المعطلة للصفات سبب انحرافهم الغلو في التنزيل الغلو في التنزيل وسبب انحراف الممثلة والمشبهة غلوهم في الإثبات فالغلوها لبلاء والوسط هو الخير الوسط والاعتدال هو الخير في كل الأموم ولا شك أن للغلوب دورا في ظلال الفرق عن الحق كل غلوبه بحسبه نعم هذا في كذا وذا في كذا حتى أخرجه غلوبه عن الدين نعم صديرة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما بعد نحن في وحدة عسكرية وبناك يوم في الشهر بالاستعراض العسكري بالموسيقى وما حكم ذلك قضية الأنظمة العسكرية هذه ترجع يراجع فيها الجهة المختصة راجع فيها الجهة المختصة يراجع فيها جهة الإفتاء للنظر فيها نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد نرجو من فضيلتكم تبيان حكم اقتناء العرائف علما أن بعضها مجسمة ظاهرة الملامح الوجه العينين والأنف والسم وغيرها الصور ليس فيها خير سواء كانت عرايس أو أو مرايس صور لا فيها خير لأنها مظاهات لخلق الله سبحانه وتعالى والمجسم أشد صور المجسمة التماثيل أشد أجمع العلماء على تحريم التماثيل وهي أساس ولال المشركين ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكبون قوم إبراهيم إنما إنما كان شركهم بسبب التماثيل وقوم نوح إنما كان شركهم بسبب الصور والتماثيل التي نصبوها على المجالس صور الصالحين التصوير صبب لحدوث الشرك والغلو للأشخاص حتى يعبدوا من دون الله عز وجل وفيه مضاهات لخلق الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي أن الله تعالى يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، يخلق حبة أو يخلق شعير. التصوير الأخير فيه والتماثيل أشد وخطرها أعظم. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الصوفية فرقة من الفرق؟ وما هي كلمتكم لمن يعتقد أن بإقامة المولد النبوي وهو وهو يعتبر أنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأن الذي لا يعمله فهو لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم نعم التصوه لا شك أنه فرقة من المتصوهة فرقة من فرق الظلال الغلو في العبادة والنسك حتى تعبدوا الله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله وهذا مذهب المتصوف الغلو بل إنه تطور مذهبهم إلى تعظيم أكباعهم متبوعيهم ومشائفهم حتى صاروا يشرعون لهم ويأمرونهم وينهونهم ويعتبرون طاعتهم أنها عبادة ولهذا يقولون أن المريد مع شيخه يكون كالميت مع غاسله المريد يعني التلميذ مع شيخه الصوفي لا يتكلم ولا يعترض بشيء لو يأمره بأي شيء عليه ينتهي وما أمره يدخل النار ويقولون من لا شيخ له شيخه الشيطان كما يقولون فهم غلوا في الأشخاص والمتبوعين حتى اعتبروا طاعتهم عباده لا شك ان التصوف انه فرقة من الفرق الظالة ان الله العظيم واخي الكريم سؤالك ورد ما في كلام ما في سؤال شفهي ابدا لا لا ما في إلا, الا اكتب ورد ابي في السؤال امم في السؤال المولد لا شك ان محبه النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على المسلم على صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين محبته واجبة علينا أشد من محبتنا لانفسنا ولأولادنا وأبائنا وأمهاتنا والناس أجمعين هذا بلا شك ومن الدين هذا من الدين ولا يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرتد عن عن دين الإسلام فمن أنواع زده بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به الرسول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله أو بغض شيء من جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فحب الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان وبغضه كفر ولكن هل محبة الرسول معناه إقامة المولد هاشا وكلا إذن يكونون الصحابة ما أحبوا الرسول لأنهم ما أقاموا مولد له يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي و الصحابة والتابعين والقرون المفضلة لا يحبون الرسول لأنهم لم يقيموا موالد وإنما يحب هؤلاء الذين جاءوا من بعد وأحدثوا الموالد هل بعد هذا الظلال ظلال أن نظل للصحابة والتابعين وأتباعهم ونقول يقول ما يحبون الرسول لأنهم ما أقاموا موالد على غلط كبير الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان يحب الرسول فإنه يتبعه ويطيعه ويترك معناها عنه الرسول صل الله عليه وسلم، وقد نهى عن البدع والمحدثات والمولد والمولف محجّه الذي يفعله يكون عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو هو أبوض الرسول صلى الله عليه وسلم، إنك تخالف متعمد المخالفة، وتأتي بشيء ما شرعه الرسول ولا فعله أصحابه ولا فعله الراشدون تقول هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، يا سبحان الله، أين العقول؟ كل خير فهو في اتباع السنة وكل شر فهو في اتباع البدعة مهما كان نعم رضيلة الشيخ صلى الله حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل أنا دلال في حلقة القبار بمدينة الطائف يعطي المزارعين قروضا بدون فائدة ويشترط أن يبيع المزارع محصوله عنده إذا بعت الطائف أما إذا كان خارج الطائف فيبيع كيف شاء فما حكم هذا القرض وهل يندر تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نفعا فهو ربا لا شك انه يندرج واضح انه, إنه ربا اذا اقرضتهم من اجل انهم يسوقون سلعهم عندك ومبيعاتهم عندك تحصل على على الفائدة من ورائها فهذا قرض جرى نفعا فهو ربا باجمع المسلمين نعم صديقة الشيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تتفترق ثمة على 73 فرقة فهل هذا العدد محصور أم لا؟ ليس بمحصور الفرق كثيرة جدا إذا طالعتم في كتب الفرق وجدتم أنها كثيرة لكن والله أعلم أن هذه الثلاثة والسبعين هي أصول, هي أصول الفرق وتشعبت منها فرق كثيرة نعم الشيخ رضي الله الشيخ عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو إعطاء لمحة عن فرقة العلوية والإثماعيلية هم من الشيعة أنا قلت لكم في الأول إنهم من طوائف الشيعة وهم غلو في أهل البيت ولهم مذهب معروف نعم يقول الثالث هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ أبدا فرقة الناجية هي المنصورة لا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة ولا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية هذه أوصاف أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هذه صفاتهم ومن أراد أن يفرق بين هذه الصفات ويجعل هذه لبعضهم وذي البعض الآخر هذا يريد يفرق أهل السنة والجماعة يعني يريد يفرقهم يجعل بعضهم فرقة ناجية وبعضهم فرقة منصورة وهم جماعة واحدة ما فيهم تفريق نعم قضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول عندي مبلغ من المال مجمع من أهل الخيث لبناء مساجد وحال عليه الحوء هل تجب عليه الزكاة إذا كان هذا المال للمتبرعين إذا كان هذا المال للمتبرعين اجتمع لبناء مسجد فليس فيه زكاة لأنه معد للإحسان والخير ليس فيه زكاة نعم. يقول السائل ما حكم التقني بالأذان تحسين الصوت بالأذان طيب تحسين الصوت بالأذان وأدائه بصوت جميل طيب مما يرغب في اجتماع الأذان النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى أبي محرورة وجعله مؤذنا في مكة لحسن صوته وحسن أدائه رضي الله عنه ولما جاء عبد الله بن زيد بالرؤية التي رآها في الأذان قال ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا يعني أرفع منك صوتا دل على أن رفع الصوت بالأذان تحسين الأداء طيب لكن لا يصل إلى حد التلحين والتطريب نعم. قل هل يحرم الخروج على ولي الأمر وإن استبدله بشرع الله شرايع قصيرة لتحكيم في الناس بها ويقول جهره لا علانية بين الدي لا فرق بين الدين والسياسة. هذا شر غريب هكذا ما ما موب. على هذه المسألة مسألة التكفير والخروج يعني استاذ إنه يعرض شأن هذا الشخص الذي يراد الحكم عليه يعرض. ويسمع ما ما هو عليه وما هي الشبه التي التي أدلابها ثم يثкам عليه بعد ذلك أما أن نقول على طول أنه كافر وأن يخرج عليه يحتاج إلى دراسة الأمر خطير جدا إن كل واحد يكفر الناس وكل واحد يقول الناس يخرجوا على هذا لأنه كافر هذا يحدث فوضى فلا بد من يرجع في هذه الأمور إلى أهل العلم على تعالى فإذا جاءهم أمهم من الأمن أو الخوف أذاعوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم كل الذين من هذه الأمور تعرض على أهل العلم وعلى أهل البطيرة وينظرون في واقع هؤلاء القادة ويحكمون عليهم بما تقتضيه الشريعة أما التسرع في دار الأحكام فلان كافر فلان يجب الخروج عليه على طول السماء يفوضأ خلاص